AHzbillahi min al-Shaytan ar Bismillahirrahmanirrahim وَيَرَدُونَ كَم أُولِيَاءَ أَتُلقُونَ تُنقَلُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَالْقَذَرُ كَفَرُوا وَقَادَ كَفَرُونَ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ تيتوس يرن الىن بالمود و بما ve me فَإِنْ فُوكِمَ كُنْ لَكُمْ أَعْدَ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ so bir so da ومَا لَأُولَادِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ و الله بما تعملون نبصير قد كانت لكم أسوة في إذ يقالوا it bainana wa bainakumul adawatu hatta bil imali abile aztafirana laka laka ma min Allahim بَنَى عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَى وَإِلَيْكَ أَنَبْنَى وإليك, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ ربنا لا تجعلنا في فتنة للذين كفروا في النار ربنا انك انت العزيز لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله limanka na Allahu ayya kum ve bin al Wallahu <gülüyor> ghafo هركم أن İnname men benri ne ve toqusit oku diye kum وَظَهَرُوا عَلَى وَمَن فامتحنوهن الله يعلم فَيَنَامُ نِمْتُمُ وَنَمِنَاتُهُ فَلَا تَرْجِعُونَ فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الكفة ولا تمسكوا بعصا الكافرين واسألوا واسألوا ما أفاقتم ولا يسألون ولي يَسَالُونَ مَا أَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحكم بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اكين وَيَأْفَتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ هِلًا لَّكُم فَارِضًا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل أنفقوا واتقوا Ya ay yehan Nabi, ezaçat kalmınat. La yurük nabillahi şayegu, la yurük, ولا ولا يأتينا بها ولا يأتينا ببوختان يفترينا غو بين أي بين أيديهن وأرجلهن ولا ينصنك ولا ينصنك في ما عروفهم واستغفر La Hunna Allah. In لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يعيس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم استمعتم إلى تلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم من سورة الممتحنة القارئ الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية الطنزو هطاي قرآن خيان عبد الحميد بيرغن أربعة شكرا الطنزو هطاي اللهم ربنا تقبل هذا ما قرعناه ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد من ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسى بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي ووالد والدي وجميع أقربائه وإلى والدتي ووالد والديها وجميع أقربائها اللهم اجعلها في قبورهم لوحدتهم مؤنسة ولزلمتهم نورا ولجوعهم غزاءا ولزمائهم ماءا اللهم ارحمهم برحمة منك وأرحم وأنت أرحم الراحمين واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحمن